بُوَكْ تُوْوْ. نَوَدَكَكْ. ثمانية وتسعون. ثمانية وتسعون. doble حروف العطف المزدوجة. حروف العطف المزدوجة. La <تصفيق>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 ليبلينوس او لا بوسون او لا تراينون سيسافر اما بالباص او بالقطار سيسافر اما بالباص او بالقطار ليفينوس او خديوجسبيره او بورغاماتينه سياتي اما اليوم او غدا باكرا سياتي اما اليوم او غدا باكرا ليلوجاس أو تني أو سيسكن إما معنا او في الفندق. سيسكن معنا أو في الفندق. شيرالاس كلا إسبانيا كلا إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. في لقد عاشت في مدريد، كما ايضا في لندن. لقد عاشت في مدريد، كما أيضا في لندن. إنها تعرف إسبانيا، كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا. كما أيضا إنجلترا. لينور استاس ستورلتا، ستانكا إنه ليس فقط غبيا، بل ايضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. شينور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 نك نك لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على, البيانو ولا على البيانو نك نك سامبي لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس. ولا السامبا مش ولا لا أحب الأوبرا ولا البالي. يُبلي في في كل اشتغلت بسرعة أكبر، كل انتهيت منه باكرا